الدليل واحد مرود دار النبي صلى الله عليه وسلم حاجهتي اشغوا تاويله كتكن كاريو فدقه كتكليه ثم جرى صلاه واجب انو خردار عباده مو يعني فد لوغوتكن كارو سي دابا حد لكن خردار عباده ولوتكن كارو المهم سو صدودو للنبي اخويد عليه الصلاه والسلام مرخي دمنه وحويا والله نسخي وجوكي او مرخي دسويا سونا لو وحدثني يحيى عن مالك عن محمد المكدر عن سعيد بن الجبير سعيد بن الجبير الأسدي الكوفي الوالبي من خوالي مكوناوحاويا هبني والباء باللوتيري ونوالباء بن حارك بن صعلبت بن أسد بن خزيمة أرغجل النبو كوري عنده نكاكتي سرغضا أرغجل النبو كوري عنده أكتي سرغضا بمعنى من إلعي سقرها لأوكيها يبكورها ربما هذا هو المستر ويهي من الوصف مباركة لبحر الإيراني سيدي رجل وحاوهيان صدق ويهي رجل عدل حقي عادل لغاو رلها وحاله يريف رجل عدل عادل بغاقوه رجل صدق بمعنى صادق بغاقوه ومن تعديل المستر ولانا تسمي فاعل بغاقوه يستثصاص ويا انه سبا اخبره ورنا معيشه انه انيكا سبا اخبره ورنا معيشه زوجنا والنبي يحيى عليه السلام اخبره وين ورنتي رسول الله رسولي صلى الله عليه وسلم قال لي ما من من من قش مجر تكون له صلاته وصلاهه وانه سب الليل الكبير كي يغلبه وقال ان قريه عليها الصلاه ده نومه الظهر الا هذيك لك توالى الى ما له اسغا إلا هذيك الله إلهي ما أقرأي الله يستقى أجل صلاة سلاة ديسة أجل البيضة وكان النوم هو الضغيس وحياة عليه جوشيس صداقة صداقة وحانيسة حديث أبو الضغوذي عن نسائي غير خطبا سواساري أي محرويا قفكوا هذيه وصلاة الليل عادوا لها فقدمناه الضغياء كغالب نقطو قفكاس أجليه صلاة الليل كوهليا الضغي سلاة صداقة وقلنا قمها إلهي بقص الله يسير معناه ولذلك باج جامرون عبد الله في صيح البخاري وحور الإنجلي أحتصم في نومتي كما أحتصم في قومتي سيقمد إذا سام الله أجل ونهدني فلدده لفتذك ونهدده فلدده لذلك أدني يستطر حين المركز أحاول أن أخذ قفه ستعمد قفه الفرح ونعطى خيرها أجل بها ليس ولذلك وشيء مباحى لكن أحاول أن أجل حد خير لني لكن إذا نواء بأكله القوى لطاعة الله لهم أقض الموى الزبتة والنزمة طيب ما تروا حاولي أن أفرددها في البدل المقه بردوكي بيان وحيدا إن إما إنه سيحرى يهد بلاطك فامد وإما إنه حاولي أن صوته سيئا لكن أولا الموضوع ولمددك يتعناك lamadawnu ay siig beelaahin layada ay u dhayd la soo gudbada laakin hadii ay ila latigaa oo hoosta ay balqaal ka qaal noqoto u taagnaan kar waayey midana waxa weeyaan uu iska saaxmiyo wuxda sarii'a al-malik arab al-nazar salim ibn abi umayyah ta ilaaha wa ayy muula umar ibn ubaydillah umar ibn قال al كنت anabi sallallahu alayhi wasallam بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله الله و الرجل الله الله يقولنا في قبلته قبلة ذي سحابه أيها إياه ليس قبلة ذي سحابه فإذا سجد مركز سجوده أمزني و يقنجيره فقبضته الله بجره رجل الله الله يقوله فإذا قام مركز سجده فصطهما و أفينجره قرأت مع هذه الأسفل ليس فيها مصابيح والبيوت قليانا يومئذ مالكاس ليس فيها قمص ونين مصابيح للمقضم لحين يعفتين ولحين الحديث هو دليل يحين على أن المرأة لا تقضع صلاة وحوالي الحديث يقضع صلاة الغجل قفت السلاة دي سوحاق الكلب الأسود والحمار والمرأة قلت دعي أيها iyad amark markaas xawiye goobda iyo ayo madaw iyo dameerka ba salaad noqo qof gooya gurinta si تنبع gurinta ayu salaad iyo tan ba guraysan mise qushuuc baan wax yeelisaa jumaahil toohi qamaan qushuuc baanu qoreysa jumu'aada ilmu laki qadum la nafsi ka dhahir fiis gootii imaam ahmo xuleeyaha labada kala waa caadi ka baa iyo markas <تصفيق> محاوله حديث مرخه بالدليل هي قبر له الى الدليل من خاصه الصلاه كا وحكستي في صحيح البخاري اوحي له حي عايشه عدلتمنا بالكلاب ايذا والنلس تمبا ايذا والنلس تمبا قص حديث مشى وحيث رسوله صلى عليه وسلم فواحد عضيف اه الحديث لم يقلق عليه الصلاة والسلام بانفور تيسا بواحي سمين جليل مرخى صحاوه <تصفيق> وائل اللهم صل عليه وتقلع وائل مرقح حديث كأس وحط الماء يا عايش حديث كأس مرقح سوا ويا عينه عين الضور حبيني اي كلام ياه وحوجه الضمير حديث كعبد الله عمر رثانه في صحيح البخاري وتلماء اليوم وحنا وخذ يير عبد عمر سوف وان سودريوي الى ان 80 متر ديك فوشن قدبنا waxaa wayaan tan suufti soo dakhmayee oo waad taadiru yiru haaweeyaan dabti siida ayadoo daaqaysaa ya safuho tii lumarii salaadina waxaan maqan marka waxaa wayaan khushuucda runbaa wax yeelayso dadana waxaa wayaan fitnaan oo qaala والله <تصفيق> مستعى وعليه وتغلاله والحديث كنت عنه وحدثني عن مالك عن شام عروة عن نبيه عن عائشة الزوجين من نبيه الحديث صلى الله عليه وسلم أن الرسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام قضا الحبري إذا ما عصى حدوكم بكين مرفوضوا الماضي في صلاته سلاديسا ليرقضها الصيحة حتى يذهب عنه النوم إلى أخر دضائي كطفته بإن أحدكم من ذكين كامدهم إذا صلى مرفوضوا كنيه وهو ما عصوا يصغلوا الميسم لا يدرئون أذين فإن أحدكم مثل أحدكم ماذا قال أحدكم سأصنع الله لأن أحده وإن الله أحاول إسمه أنسى عم وإن الله أكثر من قوة إذا أصلى الله مركزك وهو أنه عيسون سوى الله المجلسان لا يدريون أجيب لعله حل يذهب إنه أكست يستغفر إله دم الله فيه ويدسه أو فيصب من نفسه ونفسه حل غيابا يقف في هذه الدول المجلسان يسقط حداثين هاي يا نور الهي مدعو اللهم اغفر لي ويرى اللهم لا الله تغفر لي هيداف مرقد سعينا و يتخلي في اما الله وحا ويا اللهم ارحمني يا وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم انه بلغ وحسو غريب و من مراغاتنا مالك حفظه الله تعالى وانا براقه كما صوت المنجو كلهم محاولين بضان اوه متصل ويا قالوا وش انا الله صلى الله عليه وسلم سمع وعمق لي ان امرااتك أن ان امرااتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وعمق لي امرااتك غمر من الليل حبيبتك تصلي تليس قالوا وحيد من هذه التواجه الى الله وحل يري هذه تنأل حول بنت تويد حول بنت تويد قول الليلة هويا لا تنام مصيحة لا تنام الليلة أبين كما مصيحة طبعا فكره ذلك أرمك لصون رسول الله الرسول إليه صلى الله عليه وسلم أطاع الله إلا لقلت الكراهية معتانك في وجه وجهيسه ثم قالوا حويغي إن الله إلهي تبارك وتعانى لا يمل وحوينا الصواكين كما قويه حتى تملؤ الى هذه الفراغ الجسم من العمل عمل كحديثه ما شيء لا يمكن ان به شيء طاقه وجوده في سوغتها فملئ قوه الدلو سبحانه وتعالى وكان مستحيل وياه لكنه من باب مصاكله من باب المناصبه الى اله ولذلك اي بعضه العلم وحيدها ومن باب تسميه الشيء باسم سببه بالاله معنى نحوي تاسى maligu dal chiin ad ubaadadi marka isku kaliftiin oo wax iidan karina isku kaliftiin marka ad gooysiin aad ka aajisiin aajiskaasaa wuxuu sababayaa wuxuuna ilaahayno sawaki diba gooyo ya ajli qoray inuu sago asii soobaysan مرقو حويا من باب تصميه الشي باسم سووبي باليلها لانه جرينتا وحاكينا يزالك يا عادش غادي كان يذو شي يدوح يدوح قيسه مدخص صاصو ي اللهم صام عليك السلام ارونداسور خواسيد اس أه... اودي وحا ويا عبد البرخين والله تعالى وحوري قفكه عملك عادسه ثوافي سالا غوين مرقاسا على عبدلي من باب تصميه الشي باسم سووبي باليلها waxa kale waxa weeyaan ay ilaahaan sideedaba carabtu waxay isticmaal jireeb waxay isticmaal jireeb shay bi sheegayaan shay marka ay sheegan shay waxaa laga yaabaa anla macnahay bay jawaab uga dhigaan shay bi sheegayaan طيب مركا لو ده سيئ اوف كيس سيئو غارسيا ادنا سيئ اغارسيا كمان طال هنا سيئ غارسيسو اصل غارسيسو لانه حوايان على مر خاص حوايان حضوبته على مر خاص من عفى واصلحها فاجره على الله بعدوتها waxa kala oo marka sax wax weeyaan labada si ay aaynay isku midahay macnaha way isku khilaafsan yihiin waxa laga yaba qofka qadiga si ayada suu ku gaarsiiso shubudda shubudda in aad u gaarsiin balqayaa waxa uu ku gaarsiin wax la mid ah in aad gaarsiisay waxa ay kala dugnaadaan xagga muqaalka soo laga galo tayib waxa laga yaba baah يا عمر من الكلثون في غيري ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين من قفنينا أننا جهل لأننا جهل سمعين بي يبدو شيئا وما رأينا أننا جهل جهل قصر غياء معنا رأينا قوضا حموث سببنا إلا أننا جهل سمعين واسد اللهم سلام عليكم ألا لا يجهلنا علينا وف على ألا... لا يجهل ان حد علينا فنجهل على ف... فوق جهل الجاهلين مرقه سلا شويه مرقه عملك اسكو كلفه و شيء اده ووديسي فخكري السلطان هذا كري والله يسمه دالي واحد عن مالك عن زيد بن عاصم عنبيه عن حبيب كوري يا اصلان كسوي انا عمر وخطابه كانوا يصلي من الليل حبيب اكيد كما ان شاء الله الى الدور سبحانه وتعالى حتى اذا كان من اخر الليل حبيب اخر ديسمر وياي لصلاتي صلاه توسينجري للصلاه صلاه توسينجري للصلاه صلاه توسينجري يقول اللهم خكور ندير الصلاه الصلاه ثم يتلو هذه الايه ايضا اخر جلي. واعمر اهلك خير قال عمر بالصلاه والصلاه والصبر عليها كن صبرا لا نساله خزقا وحرزقنا هويدي سمينه نحن رزقنا وارزاقنا والعاقبه للتقوى عرفت ناسنا وحا اسمعتاي وحويا عفوا الى الله سبحانه وتعالى كو كو تقودي بالعبره لكن المتقين تلوجيده ومن باب تعبير من تعبير المحل ورايه الحال وحلو قنويا ويا التقوى لفته دي بالعبره لكن اي marka halka asalaata asalaata xalagu nasbiye waxa ku mas'uulina hadda mas'uulahaan baa lagu nasbiye qofna mas'uulkaas waxa weeyaa waxa koray bimaana muqaddaran aqimu salaata aqimu salaata wa aqimu da sa'faliya fa'il wala sa'da طيب وحكّل الله صنعين كرا ولا رفعين كرا الصلاة والصلاة والصلاة والصلاة كرا أنا أحاول أن فعل بقدرنا حضرة الصلاة صلاة دي وأصوح هذا التمر فلاحي لهم بل يجي أمر خاني صلاة دي نوخ ونسى عن سعرنا وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك أنه ببلغ وحسوك أنه سعيد نصيب كنوحا يقول كيرا يكره وحالك رئيسا أن قبل العشاء عشاء يو الحديث والشيكوب بعدها عشادي الدواندين لشيكيه يو حديثك والسقية هاي حديثك والسقية هاي مرقى حديثك حديث عند إمام المسلم وعند الإمام البخاري من حديث أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه وأرضاه والسقية يا حديثك وايه مرحبا حبيبي رجله الاسلمي ما وريه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث هذا العشاء حديث واسده مرقه لف في سمرق واي حديثه ابو خضر مسلم ابو الفصاره صحيح ما وحدثني ابن مالك انه بلاقوا حسكر مرقه عيله لو ديو خيرا حين شاك حضاد اول كسحه حتى وحي كيني الى عشايي كي ما طدون طال كسحه صور النامه وحاولوا يصاوا في اللود عندي ين... مرقه شو حويا ما هي اقصاره ايش قال ما يلبله يرسان الله في عليك بقى كصاره حالي شوينا مره يا وحويا محطاده بعد العشاء اش كيسنا او شيكه ماليه عندنا كسوجتو waxay keenii ila salatu leeyka ka tagtu مره دي اما مرخص حويا شيء خير ادهشيه ادو شيء خير ا خير ولا قسيو ولو كان مضحا واضحويا لفي شيء كان ما يعني وحويا هبل لا اسوي شبه هي هبل بايريه ومرخص ورخصني ما هو شيء كبر لي ويا قال يحيى وحو يقول انه بلغه وحسوب كريم مالك وبلغاته بلغاته ما متصل أكثرها ذا القانب مرغس الحوويان شاقين وحديثك المتصل النقضي في شرحي على الموضع وحديثك المتصل هديان دلتا قنات أن عبد الله بن الحمر كان يقول كيرا سلاة الليل والنهار سلاة حبيبك يا هبيئة مالكي مثلا مثلا والله والله يصلم وصلاة ونصلم من كل الرقاتين على ذكستة قال يحيى وحوري قال مالك باو حوري وهو العمر عندنا عمر هو سيدويها أكتئنا طيب حاجة مسأله الحوويان ومساله خلاف خلاف او قص ليس خلافه اسن هو حويا اما ماله حقوق قضاء سيده با هو واجب اليس حقوق قضاء لوهر هذ اعداد مره تكونا اينات كبخذوا اسمر راعهن في الاخرى وحويا اللحيه ما تحيل حيسامو حيصير اساسه قضاء ومساله خلاف او خير ثاني هي الشافعي هي امام احمد وحيق طبعا سننه كذا وحويا رقعه ولو مثل ما اي وتس لجمارك اللي غييب هذا الصنكر ولا تشارك عبد الرويد بين قرايامه شافع يا وحان اي طوان وكله حل الصبيل كرائم لجس لو لوده ان لو حوايان لوغه بخصالاتنا واصيفا فاليده وحل الصبيل كروي الى امه الشحويه ليس الراعي او قدين على تحيا الله تحيا السلام هذا كلام ما له شي بس سيقبه إمام مالك إمام الشافعي رحمه الله إمام أحمد إمام الشافعي و هي الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يحبه قبعه لم تكن كنكر إلا أوتل مهياني إن تنوير و لا تقبل قبعه صنعك لا تقبل قبل كالي وضعين تكتب لي و تكبع هذا سيقبه و الحديث مالك رحمه الله تعالى و هي ما أرغبنا لي لغزية المدقيق العيد للرحيم والله تعالى سعص و رجحه المدقيق العيد كان شافعيا و مالكيا وحضاها مرتور مالكي كذبنا شافعي وكان يفتي كل المذهبين لماذا ما ذببهوا في المنجل يسعون ويسع مع المرقى المرقى جمهور توحي قبان سنة إمام شافعي و مالكي قبان هذا هو الرجاج جساسا نحبه اللهم السلام عليها شكرا حول المرقى أطلابوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الوطر الوطر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اي ووتريغا واخووتريغا قالك كيفيه ودكم عليه الصلاه والسلام يحلقو تكندري انتو كو تريندري اولها الحديث كو سوارورتي حد المتواتر دي قاليكرا ووتريغا الحديث كو wadi saleeha marka watriga ahadiisa ku soo arontay waxa weeyaan xay gaar yahad al mutawatir taqriiban todoba lix iyo toban saxiix meelaha sala sheegan lix iyo toban saxiix bawreriya sida madanan hadith marka فضل, بن عباس. فضل بن عباس. ابن عباس ما وحون فضل ابن عباس هي الصفوان صفان بن معقل السلمي معاويه المحكم عدلاه من عمر فضل سنه وحي شيغن المرجع الصحوي يعني لتوكنه الله مستعان هي طبعا انس بن مالك وحت المال يسقو انس دير رعود لتوكنيو حبده لو تسنير و خو شهي حذيفه اليمنه تطبوا شهي ابي ايوب بن انصاري افرغ عاوه حبل قدر يا شنداسو شيغي اا ابو حكر عمره علي طالما ور شيغي لحيته ور عاوه لحيته ور عاوه بشاري حجاج بن عمر سونه وحوش شيغي يا خباب الارض وحاي شيغان يا صحابي اي ايما قيبه كين يلاهن ما جيسا ما نادولي ساعه سيده محمد اللي رغله منها وحاي شيغان مره سوا صلى الله عليه وسلم إلى تضبية مرعبه قريب المهم وحاوليا السوصة مضلوب ويراه مرقص حاوليا لحية مرقص حاوليا مركة تورغة جحسنة وحاوليا وصدّحيات تبنقاس بهم وحدثني يحيا عن مالكة بن الشهاب الزمري عن عروة من عن عائشة زوجين بن نبيق حاس صلى الله عليه وسلم وانا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلي في تكلمين الليلة همينكا 11 رقعة في تمرق عدوث يوترو منها وكو اسلندر بواحيده محمد فاذا فرق مرق كف رقه اتطجع ودي على شقه الايمن يعيس من تام طيب اتجاه عاصي مرقه ان عميتا ان لو سيهدو فإذا كديرتا مخايت هي فاذا كجلتا يسرت كجلتا وحويان قلبي و هو خران يهمدان دين ابيخدا حق رسول الله صلى الله marka waxa way qofkii markuu u seexdada inuu ciiso marka saxwaya midigta markuu u seexdo waxa iyo qonaysa marka allah u saan hurdiyiisa foodaanaysa leena qalbigi kor ku soo xiga marka soo jeeda qadisa markuu foodaanaysa ا ولدياري كايي الطبيب ديال الخاتيم تبركول وحيد راه هو في انقص كمرتي هو دراني فدعضر انه خاصو بيو صيحو اي لي سي عمر خوكه برتغال في المعمين حدف يا وصل ماسوس علي في سيحي فرقه ام حشخير خيان علمادو جيس خير الحكم جيسو حنقليه حكم جيسو حنقليه مذهب الشافعي واصحابه حقيقه ما سنه شنو النووي غير رحمه المامين وحويا اللهم استعان اي مدى قيبه كبيره وحقي قوام سيد امام احمد يرق لمده ومستحب وليس بسنه مصاحبه السنه فرعه هي الحقي عنا سنه وحو مستحبه كسوكيه مستحب وهبويه واسدهبويه وعليها وحقي قوام خاص وحويا عمره قيبه كبيره واو واجب في قوام اما كنت واجب ولي با ها وواجب وقوي بن حزمي امري على لاير دي صامرخه قال كافروا حوي وبدعه محمد من جنان عبد الله المسعودي عبد الله بن عمر يا طبعا وخا لغه وراه عبد الله مروار بالاوي دي بولكوره مره سا يرسله حقا لاوي دي صلو هذا صاحب شي ما خياريه اورو شي دا دي وحيوده هي طيب ا كوليا بولكوره esi iddo leia genni nid o tref. Odanbeff mewn cymour. Mae'n reolaeth löch91 i'n hungrSOidd ardi Porta. Telef bai jyfi. Fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe anfon a newid tu'n newid I gli ffaen y byw ha statistics o ffaen Fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe. Buethe eLYMA. وحدثني عن مالك عن سعيد من أبي سعيد المقبضي عن أبي, أبي سعيد كنضمي سعيد من أبي سعيد صمه أبي سعيد كنضم كيسان بالنبي عيسى عن أبي سلامة ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه سأله إذا عايشة تزودين من نبي قحاس صلى الله عليه وسلم كيف السلامة كان لهذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يسأل حديث في رمضان وليس رمضان فقال وحيث لما كان رسول الله الرسول الى ما صلى الله عليه وسلم يزيد في زياديه في رمضان رمضان لا في غيره رمضان غير شتونه على احدى عشره ركعه كلت ركعدات يصلي اربعه نفر بوتو كندريف لا تسال هي ويدين احصنهن وانا جوغ ويطونهن ترى الكوغه بمعنى وتعظيم ويولينها ولا شيء كرمها وهي نقون استعملنا اسلوب ثم يصلي اربعه نفر بوتو كندريف لا تسال هي ويدين احصنهن ي هو قوله <تضحة> ان ترى الكوكب الصغرى استمر شاول وحباب قفكو ويدينا وحير اد لهير ويرو ام ام ام وره اقول لك ما هي يا ولا يقول ان ترى الكوكب صدح التجديد من وحده صدح القعود فقال عائشة وحيتي لفقوص وحمر يا رسول الله يا رسولك الله واتناه مياد سيحلي قبل أن تترى انت أدوى الكفر فقال بحبه يا عائشة وعائشة إن عيني الله ولا ينضت تناماني ولا ينام قلبه قلبه المسيح وهذا من خصوصيات الأنبياء أنبياء الرجل سيخار سيحلي حديث كما هو بخاري ما مصر بيسو صريحه كان حديث كما يقول لك حرفيه وحيده صريحنا عادو ويسيحنا يريكا ويليكا صدح رقا وتلقسيس وواجب يقرأ يوم مرقا حيو كنت قلت واجبية لكن فرغ باير وكلدك وفرغ باير عكت وضع بحية من فلس لا حيو كمان الشيخ وفرغ هدين للإلهية وواجب هدين للإلهية وكلده يوم واجب حيو وواجب بذاتي لكن اضاف كفة تكون دماء ميسم يقرأ فرغ باير كنت دماء ميسم يقرأ قماني وحديث مرقا حيو كنت قلت وصدح رقا لك بذي ما يبيه وحدث لي عن مالك عن الشاب من عروة عن نبيه عن عائشة أموم من لينة رضي الله تعالى عنها وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كي تقرب بالليل هم يمكن ثلاث عشر رقعتا صديحة ثم يصلي وتقندي له إذا أصمع النداء هذان كمرق مغلب الصبح الصبح اللوء الدمي رقعت من خفيفة ورقعتها, ورقعتها وضفت فضت ورقعتها ورقعتها صنعه وهي وحدث لي عن مالك عن مخرمة بن السليمان قريب قريب بن ابي مسلم الباليدا قريب ابن ابي مسلم واثقه وتابع ويويان قريب بن ابي مسلم الهاشمي المدني بيديسه ابو الرشيد الباليدا وامام المذووي شبد 85922 85922 خلاف لا سقط الكلي جحيا بن معيم روحه واثقه اثبته النسويه المهم وحوي عبد الله بن عباس وحري عباس أيا حري أن عبد الله بن عباس وأخبره أور همي أنه, أنه بات إم بغي ليلة هبيم عند مينونة مينونة أكتئذة مينونة ذي سوجل من نبيك صلى الله عليه وسلم وهي خالته حبدي ويانه قال وحوري فتجعت وامكسة يحري في عرض الوسادة بركنت بلد كيدي وامكسة يحري وطجع رسولها أنه وكسة صلى الله عليه وسلم وطجع رسولها وكسة وقسة يحري صلى الله عليه وسلم وقسة أهل أهل كيسف يقول لها لن waxa uu qabtay soomaaliga waxa kale oo uu xaq u leeyahay inuu saxnaayo maxaa xagga aan ahna saarayaa bis xaqad xagga ma la saarayaa maraxa iyo waxa ganay saaran weeyaan maxa hadana maraxa bolarkii xaq u qabada dadkan xaq u qabada leena qab kashib barqo iyo fuuq oo saasmaan laakiin naga haddiya dadka fiiriyo ku weena xaqga عن نفسنا ما هو حق رأسوه سيحيب ليه وصحة قابرة وحيانا بل رأيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها دون الكهيدين وقصوا سيحيين فقاما فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا امتصف الليل هبين في مركو كلب برمي أو قبله كلب بركاء كور, وحي كور بقليل وحي الكور أو بعضهم بقليل أما كلب بركاء كور استيقظوا صوته سيحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسوا فريسي تمسحوا النومة يسألون هردادة كما صحية عن ودي وديها يدي قاعدها كما صحية معنا ثلاثة سلوة ثم قرأ العشرة الآيات ثم قرأت الآيات بأخرية الخواتم يوجد ضبية من سورة آل عمران سورة العمران ثم قرأت الآيات بأخرية أيها الأن يوجد ضبية في خلق السماوات والأرض إلى آخر وحولي سورة ثم قام إلى شرن قرب حق بسكتاغي معلق الله سولى الذي ف منه قرض بكووي سيسي وأاح صنوضو هو سيس ولااج سدي سك ثم قام ساغي السلي سغ كانية على علاس ح يين حكم تان السغي فصنع تو س مثل ما شيءوك صنع س ثم ذهب ثم ذهبت وان تغييره فقمت وان الثالي إلى جنبه للعيسي فوضع رسول الله رسول الله عليه الصلاة والله يده قعده يقال يومنا من التهيد على الرأس مضحيه وأخذ بأذن التهديب وقفت يومنا من التهيد يفتل هذه الصورة الجديدة وصعوا الجديدة أصلا معناه وحاو صور الجديدة وخلكم رحبا بيحي وقيته كده مرحبا صحاوي صور الجديدة وحاو مستخيلية صعي صعي صعي صعي وصعي صعي صدعوني مرس <تضحك> فصل الله وحو تجير ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوترا ويصلي حي ثم رجع عوده يصلي صلاتها اتى المؤذن مؤذن خلاوي متصل ركعتين وتكبير خفيفتين وفضف ثم خرجوا بحي فصلى الصبح صحيح وتكبير بمعنى وحويان قري صلح يقول كتكبير ركعتي سنهاه البخاري في حديثه وحدثني عمالك عن, عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه بكر. الله ما بن بنكر بن محمد بن عمر بن حزم المدني وقاضي المدينه طيب مرقه علبيها بكري وبكري ان عبد الله من قيس بن مخرمه وعبد الله بن قيس بن مخرمه من قاسم مرقه وحويان ابيي وسحاب لكن استغوا و الإمام العسكري رحمه الله تعالى وحليه الذي يقعه أرقي الإمام البغوي يساو نصاص وكلا وحليه يسحى مضو كميدها البخاري من حليه من كبار التابعين بو كميدها ولكن له يقاني عبد الله بن قيس قويا عبد الله قويا أما به قيس بن مخربة سحى بسقها أخبره ورحمي عن زيد بن وخالد ورحمي الجهني أنه قال وحليه لأ المقنن وأنفه بقلي أو وأنفه بقلي أما وأنفه رساله الليلة قال صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ليس لا ديسة قال وحور فتوست وحاجق ليس بولي عتبته عتب ديسة, عتبت ديسة. او تقولني هو شوما قال وحويان أما وحويان بووكي في هذا فصطاد هو حلقة متجلي وحويان وقزيره لقد متجلي مرحل حويان قمرتها لقد متجلي wa khawasiib qumbisayugina qumbisa wax laga sameeyaa xaws baa laga sameeyaa suma dhayruu roqor baa gisiib jiliba ar khaasiisaas weey qumbiso ot la weeyaan faqaam rasuulillaahi sallallaahu alayhi فصل ركعتين وذكر لمد قواط طويله ثي طويله ثي طويلتين والتوكيد لفظي وما من التوكيد اللفظي يرضى كقولك ادرجي ادرجي طويلتين ناديا طويلتين ناديا طويلتين ناديا التوكيد اللفظي فصل ركعتين الركعه وذكر وهما لمداسي دونت لتين قبلهما لمداي كوري وي ثم صلوا وذكر اربع ركعتين لو duraan labteen labadi way kasookayaan qablo maaykoodi isma salaa ragaatina wajood buu tukadi wehuma labadaasina duran labteen labadi way koodayaan qablo maaykoodi way kasookayaan qablo maaykoodi fuma salaa ragaatina wajood buu tukadi wehuma labadaasina duran labteen labadi ay kaay ay ثم أوسروا وطريا فتلقى تأتي الثلاث وعشر هجعة ثم أوتنب بواحدة ويان سأسفون وغير وغير. وعشرة وعشرة الله سبحانه فتلقى تأتي الثلاث وعشر وعطوا سبحانه عدد ويان آه اللهم سعوه عليه السلام باب الأمر بالوتري أمر ليس أمر يوتري نسوع الليان مرختم حكراها مواجبة بسماه وكسه على هده مرخم الصوص بلن بصورها. وترية تضوى مسألة وكملة بين العربة لسخو خلافة سبعة مسائل وكملة وترية لسخو خلافة كو في وجوبه مواجبه مسوى صمه وفي عدده ترديس وإمسه واشتراط النية فيه إن الله شطيعنا نجيسته واختساسه باستراءة ضراءة قولية إن لقوا آخرية وصورة قولية إن لقوا آخرية إلي جلتية إن واشتراط الشفع قبله السلاة السلاة وكهر يسمى إنه يجب وفي آخر الوقت هنا وليس وخرافيا وثلاته في السفر على الدابت هنا وليس وحيا سدونا مساء الله سوحيا سدونا مساء هذا النخلاصين أنت نبقى التواصل وذلك واجب معها مثل معها جماهيرها العلم حقيقة لكن هناك قبولة ووجب والصحيح والصنويان واجب معها عدد كيسة نبقى أن تخصونا تلك غاجحة وحويا فالصدفة سجال وصدحية ثمن انها تخصفنا عطيك طيب هذين لدينا قراءة النيامة لا شرطيها نعم ها نيوة لا شرطيها مرة وانا النييسياتين اضويته التي تكونوا يسوه لازموا يديها وانا هذه المرسوعون يسوه لان احد تذيذة وحالوقتها لقد قالوا الابعر تمييز العبادة بعدها عن بعادة ايه هو تمييز العبادة عن العادات العبادة هي عادة الوقت الصعيه عبادة تلفتوذين الوقت قلته حلو يجرو صلاهك هذا اختصاصي بالقران شرط اقراءه قراءه خاصه على شرط معها لكن حصل لي بلان عندي صفحه تعرضه انو تقرا صفحه باسمه راح قال عليها طلبوا يا ايها الكافرون تصبحنا والله والله هي معوذتين اضلوا لك وقصنا هذه كتابه نفس ما الله شرط يا شفعي وحا وياان ترى اسليك او مره سوا وياان كورس صلاه اسليك او اني قال قاولت باجي شرطي ماها قال يا هو شرط لو حال احي انتي الشنيان صلاه صلاتو لك لو تكلي ودوقعه واشفع باللهين ليل باون صلاه الليل بتك هذا سوت لي كورن قال الشفع باكور يي صمه وحويان عشاء فكور لي باللهين ساسي لي ساسل خجوابتي وحويان وحن كحل لي صلاه يسوي صلاة دمسكوشا قبما ما هذا يسكو صنع ممصودان طيب ثلاث مواسلس أما في آخر وقته حلقة دمينه كل شيء يجدوننا إن شاء الله تعالى ومسألة خلافية ديناه العلم ويان قاسي علماء القليب كميذان ووحي قبان المركز حويا وآخر الليل إنه يهي قبل طروع الفجر امتعون الصبح قلان كورو وبعض أهل العلم وحي قبان بعض العلمين وحيقاً ما يرغب وحي أن يكون ما مالكاً وقباوكاً يعني نقول إيسا آخر وقته وحاوله وصلوح مالكو رشاويين بلايه صلوح مالكو داشو وعليه هو وقت الاختيارك وقته يفعل برنام مكبحه وقت الضرورة بلايه يسأل الله أحد الذي أسئلني أنك أكبر سيوم باهم واسدا سيانا عندما بدأت الوضع <سؤال> لتكذب نبي صلى الله عليه وسلم لكن أربع وحليه نبي خاص به هذه الصلاة هي كلمة قصرين لديهم حفظ وحوة يوترية وصحيح وعلى أبوة تنكرام نبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به الله لا تقع الخصوصية بلا دليل هذا الآن خاص بهذا الشيخ جيد اللهم سلام عليكم طيب الى هون وهذه هذه انا سئلنا وحدثني يحيى عن مالك عن الله نافع الله بن دينار نافع ونقر رواه لكن عبد من ومولى عمر نسبنا عبد الله بن عن عبد الله بن ان رزنا الله, الله عمر عمر صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل صلاه الليل وقال الرسول وحور سيدنا صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنا مثنا والله والله فاذا خشي مرق كبر احدكم منتين الصبح صلاه صبح صلى ركعه واحده بترك قوتر له وهي ويتر ما قد صلى شيء بصوتك ذاك فننكا النبي عيسى ننكا نبي يسوع اشوي دينيا ننكا ام حجر العصقال رحمه الله تعالى في فرح البال وحلمك على اسم مجي عيسى مده بدون ساكن بييد برقم مجي عيسى maddu loo saarin buu in mar kaas ee waxay tan al-imam korani fi al-mu'jam al-sagir wuxuu ku sheegay inuu yahay isaga la tiisa aadaha mu'amal qabeenigaa laakiin min babowaa iska sar bii dhano oo waxa wayan ogaan buu uga digayaa qof kale wiilaha aduu wuxuu isla khilaafiyay ma u il sansootil maanay in salaatul laydka laga badin karo 17 kamaad saxidoon qaraacood kana waxa way faa'iida khashiyahu hadukum as-subha walay aswa dalil waana sida ay waxa wayan jamaahirtay u dalil shidi waayo markuu subax ka baqo subxi in gaaro waxa wayan laadimo ku cabqo marka hawo ista inta kala سدا صحيح ا مرخه عدتك رجعاتك وتريام اي مدى صدح دي وحي قوان ام حل قوه لنايو امام ابو حنيفه ونوح قبا يا ابو يوسف ومحل محسن شيبالي صدح رجع لنايو ا مرخه وحويا الجماهير قوان في صدح الواجهه فهمت هذاك يكون جمبنا لكن بس عمر هذا هو وتريا وصحوي يعني لانه وحويا صنم المخدر بيستوارخه ما يلبن waxaa weeyaan waligaa wala dhaqmo وردت العباده متنوعه يؤتى بكل ما قد وردت لو وفى ايده كجد تو شرعنا وارخف فيه مخوي الصنم دواء عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى المحبى علي بن محيريج محمد عن ابن محيرش ابن قاص عبد, عبد الله بن ومجي عيسى لدها عبد الله بن محيرش ويا مغيسره امر من امم بني كلانه سلبن كلانه ويدعى اللوغي رمديس المخضجي لديه فاضل يا محمد رجلا من الشام الشام عم كسودن كان مع ابو عبد محمد لوغي قيه يقول ان الوجر واجب وواجب فقال المخضجي وحيري رحت وحن عرهابي الى عباده المصامد فا... فاعتردت مركز عن إسكبه لديه لساقه وهو الرايح ال... إلى المسجد المساكه لساقه أو قيروشانية بيب سفي مركز وحوري فرحت وحنقق أرقى قلبت إلى عبادة بن الصامد فاعتردت مركز عن إسكبه لديه لساقه وهو الرايح إلى المسجد بساقه حقه لساقه فاحب ورحم بالذيك قال ابو محمد وحيري فقال عباده عباده وحيري كذب وشه ابو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سقوله خمس صلوات شن صلاوات كتبهن الله الاله بواجبيه عز وجل على العباده ضمنك واجبيه وحويا شن صلاوات بالله ضمنك واجبيه فمن جاء بهن قف لي ماذا شن صلاوات لم يضيئ الصباح منهن حقه شيء وحبا استغفافا فضيس وفضيسان بحقهن حقهن كان الله وحق الصنادي عند لا يأتيس أهد بلا باو الصنادي أن يدخلهن في الجنة الجنة ومن لم يأتي به قف كان لئي من صلى فليس الله عند الله أهد لا يحقيس وحبا إن شاء هدود أن أعذبه عذابي وإن شاء هدود أن أدخلهن الجنة الجنة الجنة حديث في المركب وحاولي الناس ناس النبي قال له من كان قررني أبو محمد من كان أبو محمد وعلي ذا هو وحاولي أن اللهم اصدعان مجي عيسى وحقوه ليس وهي سعى هذا الاسفو خلاصي أبو محمد كان المحجر عسقلان وحؤاد وغط المامي الإصابة في توجيز السحابة كتاب كتب سليدهم الماثير ما في أسد الغابة ما جيئسو خليل مسعود بن اوس باليدا مسعود ابن اوس مزيد باليدا اا علاقات بيناتهم لان انتهى وخ كل يداهم مارخول اسكو خلافته حق اسا المصاب ان هو دروسي واحويان رجل بدل خيراته وسحاب الدليله وودغت 10000 نفر ما كجدوا وقتي لا تقعوا دائما حدا ما فضوات النبي كبنا له انا وقتي الى خلافه معاويه ابن ابي سفيان بن النولان من بعدين هو وصحيح مسوقه عن خرافر المعاويه مره من جل و هو يري و هو ترى هو واجب يري بناء المصامد فانه ودينه الحكمه موجوده دهب شري والنبي مسعصا الشو صلوات بشيء مره حنفيه ما حي كجاوبيه مساله وحي كجاوبيه شنطه الصلاه ما وضع شنطه الصلاه وافر ويلهي لكن مثل واجب امرنا وامرنا وفرمان امره انه الصلاح لكن ما امرنا امرنا وفرمان امره مسكه المشي ويتالبيراهم شنت الصلاة وقسمت كميده ويامين بصوره جميده صلاه ونوا واح ما ندع واح ونو walla isku haysta meeshan ama jamaahir ahil ilmi wasarada weedidihi wa ya xawayn wtriga ee yalo amr khas xawaye baad sahaba nabiga sallallahu alayhi wasallam duulimaad iyo qaswaat kibirkood waxa sugan in nabiga qutrin iyo sahaba kulan isku dayna qaday doona waxa kale oo sugan hadith key fi sahih muslim nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo markii waxa لان وتركين القليه كما ينها الامر خالص حبا المهم وحول واجب ماها على القول الراجح الشيخ نض كتبه غير الشيخ القري وحنا في مساله او دوديا انا صون وايه مرخص الا المساله صراف وجوده الصحيح نواسنه المال واصل ويه واجب وحكراه حديث في الدليل يهبليني ايه ترى كسرات كنا صارت اوع مشان خل الى انصاع الذب ويساعد خلوا الجنه لا حتى مشيت لهب وكجره حديث لدى ابو داوود النساي وانه ماجح تصور هاي المركبه و حديث مرخص اي مدهسيه يعني ونسله صوم سرخه فيها والدليل في ابو شاف رحمه الله تعالى ما سلاو كتغي الشيخ الالباني اساس رجحي صار ابو تقرو تاريخ الصلاه وحويا حكم تاريخ الصلاه عليه دا ودوديا مساله الله خليه وطن النظام المعاصر اللي انت كميدا كويري اي ايده الشيخ والمردي يبيلها الله وتعالى مرغسوي كويري طلبو خيريه الشيخ الباني المرجيه بالقرن غثا ووري لا لا يعرف في الارجاء لا يعرف في انا الباري كده منه الجهة اللي والله وامده ورقص بيتي اخري اقل الله وما حن الا ابا لكم الذي سد ورعانتي يده يا ابيين قبلني ما ادري وق حيقف على علو نحن نعرضها الحين ماشي امره يروح وقفت القبو وننول نقو ما ادري هو زايد وريق نقو كامر لو كلا اما نوم ملحق ونقو والصحيح مش انا لا مرحله من حيث الادله وصف و غالب البوغاريه من حيث الأدلة فصل في لكفره ما دهيل قصه ذا السوق ومن لو حيد شركنا ويكونس يسوي له اله ان الله لا يغفر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك يسوى له ما نوعان بيدين حاجه تمر اي مر ما شركنا ما هو بيدين موحد وياه الاهي موحد انسيه الهي وذو الهي لكن مساله الاعاده كتغير لوغاريه بما قمت لكن من حيث الدهير مصوصة ذاهب كذلك مرق الله في اليوم والسلاس مرقضاتك واحد كتيراني وقال ليمان وقراء سيدتك ايود الان صلاة لكن المسلم بعض وجلاني قلت لها ذات الاهي يدوك الصلاة بكير وديني ايام با انبضل وشكران من القوضة واحد ويحق عربي مره اينا نكسر عنه انتصر وحدثني عن مالكين عن ابي بكر وعمر عن سعيد بن يسر قالوا فلما خرجت الصبح صيح يقولي مر كان طب الى نزلت ثم عدت صور فقال لي له وحن كويري خرجت الصبح صيح يقولي كان الله وحوري اليس رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه رسولك لا قد ايش ورا سمر المستمع قلت وحن ابراهيم والله لا قاطي فقال ابو القاسم حن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيوا على سبع البعيري اوردي سبت لتريجك ما خاب كنت بتجي وكره قديم على دويك ماشيك عبد الله بن عمر سيدي سب وكجوابي دلك في سؤالا ويديو سيكل ليس حسن اسالنا يسوم شيء دواصا يوا اساس من رجلك ما بي ب اساس شيء برجلك ساي يا الله كان لبي ب اساس شيء وما مساله لها محوها ان سومدي له على صحابك اسويد اجماعنا وحصون غليه تابع وي وراي عبد الله ابن شقيق لرجلي وتابع وي واحد ثاني مالك عن يحيى المصيبي حي سعيد المصيبي حي سعيد الانصاري وي قال وجود كان ابو بكر الصديق وحوها اذا اراد مرفوض ضرائيه افرشه فلاشكي سنو تقمعنا بالغشين فلاش حويه قال كانوا غنمه وحكى صلوه صحيح ما الا ما غققج وكان عمرو خ... اوطر مرخوت رجله مركونه انه ساخن معناه فراش ويترتج وكان عمرو الخطاب حوي وتركي وتبي اخر الليله بي اخر قصه في وتبي ابوها عمل سيلم سليم حو دي فام مارا ولي فراش مرخى فراش كيجا تساغو اوترتوا وترين وحبه وترين ماي معناه اخر الليل هناكوا الى الضو لا الكهربا غيا والخدادين حوردي في عن اول ليل تصاوت الريسوا سكفحته هذا هو هذا صوته صلاة شخص عبادة كل ويشتلك وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسو أقاري أن الرجل الذي يسأل عبد الله بن عمر بويدي عن الوتر هواجبه هو مواجبه فقال عبد الله بن عمر بحكيري قال أوتر الله حتى توصلك الوترين صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلم ورمسلمت رؤيته الوترين فجعل الرجل لكم يردد دعالين لكم علي هذه المواجبه إن رسولك الوترين هو المواجبه بويدي و عبد الله بن عمر الذي يقول إليها قد أوثر رسول الله, الله عليه سلام و أوثر المسلمون سألت لأحد في الفتوى مسألة من الشغية إن قد أحد سرباب لإله سرباب لإله هجرة فأنا أقول أنه قد أقول لأ مسألة أطفل أمرو خضابه وحوري مسألة أسكفد و أين لي لسهوية لها مرقص صدح بقول أول هي أهل البذر وحاول يعني أينكي الجوابين أنا أتضواتني ومسألة يجب أن يسجدونها و أسكفد و أين أشياء من مقدمي بحث في عراق مثلا كهذا يكون هناك كتاب اللوجيقة انه الزواج بنية الطراق و الكيس كتاب اد و مهيمة الشيخنا ادو نصير حينجر الشعب الله ادو و حورينجر مرحبا صحيح كتاب كاس ايبسال هلو ده لانه انت كتاب اد و مهيمة كتاب اد و واحد دلتين و قرأ كتاب كن الى ابن فارس و كالالله المعارض كتاب اذكر امام الاسمعي طرح لي سؤال انا جلاله لويديو صلي على نبيك سؤال ورفاهني ملك لويديو كرمايو صلي على نبيك وكورجله بعضهم راح ورنجري ملك سؤال لويديو سبحانه علام الغيوب جبار جبار القلوب صات ورجله سبحانه علام الغيوب جبار القلوب اي ورجله أبو عبيدة وحوريندي ربيد مقاذي للمركة وحامي سؤاله ونكرينه ويديو وحوريندي يا ربي لا أدري وأنت الداري أنا لم أقرره بأداء قررية فكل مرئ منك على مقداري وفق الصنعات على الدرجة كلية يجب أن تغيير يا ربي لا أدري وأنت الداري كل مرئ منك على مقداري كذلك وحوريندي المفضل المركة يسؤال للمركة ويديو دع ما يريبك لا مرأي يريبك وكور يجري مركة واستنع مركة معني هذا أنا سبحان وحدثني كان مالكة وصفة أن عايشة بالزوجين من النبي حسين عبد الله عمر وحيدنا علمانه وحكوة للواجبات وحرأه أرقيه سيد اخوات كاعين جدا لينتماده النبي الدائمين إلا الدائمين مالكة النين كان لأنه الدائمون دونه حكمكوديو كانو نقل واقعي ساسون ربي عن مالكة وصفة أن عايشة الزوجين من النبي حسين صلى الله عليه وسلم كانت تقول في تويتر على ما يخش يقف كبقاء ينام من الصحيحة حتى يسبح الله وبري فليوتر هو وتره قبل أن يرى من كهر ومن الآن جاء قفر الجاية أن يستيقظ أنه صوته وآخر الليلة من كافر كيسة وليؤخره وتره وحتره وطره وحدثني عن مارك عماسي أنه قال وحيلي كن سبحانه ما عبدالله ابن عمر ومكة مجال من مكة والصماء والصماظنة مغيبة أي ضرور مرخص مغيبة أي ضرور أي ضرور أي ضرور اي مغيبة اي كوري دي سنتها الرويان بمعنى محيطة باستحاب باستحاب فأحاوي حفا خشي عبد الله وحكب بغي الصباح الصلاة الصباح فأوتر فأو وثري بوحيدة حبدو كثري ثم انكشف الغيم عورير كبير مرقى صحاويان في دمي فرأى وثور عليه الليلة هذين كبير باقي هولي فشفاعة بوحيدة فيه روحبك الوقي بحيد لدى مرقى حدر عدت ليلة تكون خرق ومتر احان لأن م sallawaad marka wuxuu waxa way u tukanaya si hor uu ku labeynaya wuxuu rabaa salaatadii marka haddii inuu si tukanayo hadda uu noo wada tiriyo doonaya saadartay marka saxawayaan qadiyaha oranaya sidii booshax iyo maalik imam ahndu wajiga wariye oranaya marka saxawayaan raqcad ee kaliya sunna lagu dhig karaan waxa way hadithkan waxaan laba sidii dadan واحد من كان عن مارك الناصع عبد الله بن عمر قام يصلي بين الركعتين لبد ركعود واحده تسلام لبد ركعود مركو تكلمك السلام نفس دا وركعه اي في الوتر ركع ود وتر قال له والسلام نفس كان يصلي بين الركعتين لبد ركعود مركو تكدب او السلام نفس دا في الوتر ركع ود وتر قال له والسلام نفس دا بمعنى صدع لابا مركو كان من لكن لا ما مرخو تكلخب حجري حبتك الله مرخاس سلي بن جري يا تي والله جميع انكر تصدق والله بدون تشرد حتى يعمر الله امرت الدعلي حاجه دريس البركيت ها لاو دريس بركيت امر واحد لكني عمالك بمعنى وحويا لو رفع مرخو تكدو مرخاس وحويا انت ونرفعك على قلبك هو حويا فصل ب70 دري ويسول دبا دري لفصل ب70 دري انفضلي وحد الصداع ما يلح له وكاد يروحها وياه عاد كلف ينجل اساسا عن واحد ثاني عمارة عمو الشهاب انا ساعدنا بي وقاس كانوا حيو بعد العطره عشاي كد بواحده سحبات بوكو تريندي قال يا حضور القرمار با وحضور وليد الشهاب عمل عمل كريم عند راس وليس هذا سلا سمعنا العمل وعملكم عندنا السيده ولكن ادنا الوتري سلاثه محدثني عن مالكين عن عبد الله بن دينار أنا عبد الله بن عمر حنفيذ دليلية أدنى الوتر وحوغير وثلاثة قال عبد الله بن عمر وحورة كانوا حيقولوا كي لعبد الله بن عمر صلاة المغرب ووتروا صلاة المهاروية كوارضة مالكي ووتل قذوية قال يا حوغير قال مالك باب وحورة من أوتر وقفة ووتلية أول الليلة هبن كاول كيسه ثم نار وصيحه ثم قام الى الساغه له أن صوت يطير يصلي له التكرو قال يصليها التكرو مثل ما مثل لا والله هو حد ما شيكلو كلك عايد ما يهويان وصليت عن مغلي الى يحديغا والله وعلي صلي اللهم صلي على لي محمد وعلى ال يوسف